آل رقم خمستاش للانعطاف إلى اليمين وضعية صحيحة ألف نعم با لا أعيد للانعطاف إلى اليمين وضعية صحيحة ألف نعم با لا